يا شمر زينب على صدر يا شمر خلي ولينه عن صدر ابوسكي صدر الحسين <متسجين> اسمعا يا شمر خلي الحسين <متسجين> على <متسجين> صدر يا شمر خلي وداع يا شمر كسر الضلع دوم عن صدر الحسين لا تحط زيافك امتبع دوم عن صدر الحسين ما اي يا اللحين دوم صدر الحسين دوم عن صدر الحسين يا شمر قطعت قلبه قطرة تم ميت شربه دوم عن صدر قوم عنا لا تعذبها على <تصفيق> صدر الحسين يا شمر خل الحسين <تصفيق> قوم عنا صدر الحسين <تصفيق> على <عن> صدر, <تصفيق> صدر الحسين قوم عنا صدر البهار لا تدوس يا شمر <تصفيق> يرفس بشمس الظهر على صدر الحسين يا شمر خل الحسين يا حسين قد <تصفيق> صدر عن مهجة الزهراء قد <تصفيق> صدر الحسين يا شمر رضع صدره <تصفيق> يا شمر لا تحس نحره قد صدر الحسين وش يا قوم عن صدر الحسين قد صدر الحسين يا شمر خل العيال <تصفيق> يا شمر عذبت خیلہ <شيلة> کذبہلی بذاله ما يفجعك يا اللعین قم عن صدر الحسین قم عن صدر الحسین قم عن صدر عن صدر الحسین قل لهم ولو متى قوم عن سدر الحسين قوم عن الحسين. عن سدر الحسين قوم عن سدر الحسين صاحبه شلون ساح قوم الحسين ان صدر الحسين قم عن صدر الحسين وا حسينن وا حسين صدر الحسين